إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طرى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنسى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 فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن التقا أفرأي س الذي سولى وأعطى قليلا وأكذى أعيده علم الغيب فهو يرى هم لم ينبأ بما في صح في موسى وإبراهيم الذي وفى